وقوله في هذه الآية الكريمة وهو يحاوره جملة حالية والمحاورة المراجعة في الكلام ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقول عن ترت في معلقته لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمي وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما كبيان اسمائهما ومن أي الناس هما أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقا من عدم الفائدة فيه وعدم الدليل المقنع عليه والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا معنى قوله غورا أي غائرا فهو من الوصف بالمصدر كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير والغائر ضد النابع وقوله فلن تستطيع له طلبا لأن الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده لا تجد من يقدر على أن يأتيك به غيره جل وعلا وأشار إلى نحو هذا المعنى في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ولا شك أن الجواب الصحيح لا يقدر على أن يأتينا به إلا الله وحده كما قال هنا فلن تستطيع له طلبا قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اعلم أن في هذه الآية الكريمة قراءات سبعية وأقوالا لعلماء التفسير بعضها يشهد له قرآن وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماء يشهد لكل واحد منها قرآن فنذكر الجميع وادلته في القرآن فإذا علمت ذلك فأعلم أن قوله في هذه الآية ولم تكن له فئة قرأه السبعة ما عدا حمزة والكسائي بالتاء المثنات الفوقية وقرأه حمزة والكسائي ولم يكن له فئة بلياء المثنات التحتية وقوله الولاية لله الحق قرأه السبعة ما عدا حمزة والكسائي أيضاء الولاية بفتح الوعو وقرأه حمزة والكسائي بكسر الوعو وقوله الحق قرأه السبعة ما عدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعتا لله وقرأه أبو عمرو والكسائي بالرفع نعتل للولاية فعلى قراءة من قرأ الولاية لله بفتح الواو فإن معناها الموالاة والصلة وعلى هذه القراءة ففي معنى الآية وجهان الأول أن معنى هنالك الولاية لله أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولايه من كل أحد لله لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين وقوله في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ونحو ذلك من الآيات الوجه الثاني أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا الآية وقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وله على الكافرين ولاية الملك والقهر كما في قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك والسلطان والآية على هذه القراءة كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهاء وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن الآية وقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم وعلى قراءة الحق بالجر نعتا لله فالآية كقوله وردوا إلى الله مولاهم الحق الآية وقوله فذلكم الله ربكم الحق الآية وقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إلى غير ذلك من الآيات وعلى قراءة الحق بالرفع نعتا للولاية على أن الولاية بمعنى الملك فهو كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن الآية وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر من أنه لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ذكر نحوه عن غيره من الكفار كقوله في قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقوله فما له من قوة ولا ناصر والايات بمثل هذا كثيرة جدا وقوله هنالك قال بعض العلماء هو متعلق بما بعده والوقف تام على قوله وما كان منتصرا وقال بعضهم هو متعلق بما قبله فعلى القول الأول فالظرف الذي هو هنالك عامله ما بعده أي الولاية كائنة لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل في الظرف اسم الفاعل الذي هو أي لم يكن انتصاره واقعا هنالك وقوله هو خير ثواب أي جزاء كما تقدم وقوله عقبا أي عاقبة ومآلا وقرأه السبعة ما عدا عاصما وحمزة عقبا بضمتين وقرأه عاصم وحمزة عقبا بضم العين وسكون القاف والمعنى واحد وقوله ثوابا وقوله عقبا كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي خير كما قال في الخلاصة والفاعل المعنى صبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا ولفظة خير وشر كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال قال ابن مالك في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر قال المؤلف رحمه الله تنبيه قوله في هذه الآية الكريمة فئة محذوف منه حرف بلا خلاف إلا أن العلماء اختلفوا في الحرف المحذوف، هل هو ياء أو واو وهل هو العين أو اللام قال بعضهم المحذوف العين وأصله ياء وأصل المادة فياء من فاء يفيء إذا رجع لأن فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره وعلى هذا فالتاء عوض عن العين المهذوفة ووزنه بالميزان الصرفي فله وقال بعضهم المحذوف اللام وأصله واو من فأوت رأسه إذا شققته نصفين وعليه فالفئه الفرقة من الناس وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرفي فعة والتاء عوض عن اللام وكل القولين نصره بعض أهل العلم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى هذه الليلة وأمل ان يتجدد لقاؤنا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته